bah kehti tabki ya لو عيم أو فاي لو في Min pananach, tałb, tałb, tałb, زال همي معشقاي يا أمل يكبر على كف الصعاب لو رضيتي زال همي معشقاي يا أمل يكبر على كف الصعاب لو تمر السنين ما يكبر عنا law ma yak bal dam في ضيق الكون ورمى للهضاء لو بعتي كتاب ودفتر صورة بقايا رحلتي وياك وفيه صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضي.